السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة في الله كل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم أندى العالمين برنامج حيكون مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله سلام عليكم فضلتي الشيخ وعليكم السلام كل سنة وحياك طيب. طيب ونورت شاشة قناة الناس الحقيقة يمكن قصة البرنامج يعني قدرها الله سبحانه وتعالى بشكل لم يكن متفق عليه بيني وبين الشيخ مكلمة هاتفية بقول للشيخ أنا عايز أعمل برنامج اسمه الناس والنبي فالشيخ قال لي الاسم ده مش حلو قلت له طيب حاك ننائي اسم وعايزين نسجل مع حضرتك خمس حلقات إذا ربنا وفق إن شاء الله ومع كل شيخ هنختاره حاك تقوليني على بعض المشايخ ده ترى الشيخ هنسجل معها كل شيخ خمس حلقات والله ده اللي حصل بالضبط الشيخ استرسل في الحديث معايا قال لي بيتين شعر جمال قوي كنت أول مرة اسمعهم في حياتي اللي هم في التتر بتاع الأغنية بتاع الـ الـ الـ البرنامج نفسه ثم بدأ الشيخ يسترسل طوال الليل ما يقرب من الساعة بيكلمنا عن البيتين وإيه معناهم فلما قال لي طب إيه رأيك حنسمي البرنامج ده أند العالمين كل ما أقول لحد أن أنا هعمل مع الشيخ برنامج اسمه أند العالمين أجد الكل يتوقف مش فاهم معنى كلمة أندل على مين يعني إيه؟ فيمكن ده اللي خلانا اتفقنا مع فضلة الشيخ ربنا يديله له الصحة والعافية ووافق مشكورا إن إحنا نتحرك في هذا المعنى مع الناس في شهر رمضان حتى يكون الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف شوية بعيد بقى عن الطيار والسلك في الكهرباء والإيمانيات في القلب والحاجات الدرجة في أحاديث الكثير الشيخ شاف إن إحنا محتاجين نرتقي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل يكون أقرب للناس وأوضح للناس ودي كانت قصتي مع الشيخ الحقيقة في بداية كلامنا عن البرنامج لكن اسمحوا لي أن أنا أبدأ مع الشيخ وأقول له فضلت الشيخ حدش كلمته عن اسم البرنامج إلا وتوقف عند معناه ومش فاهم يعني إيه أن العالمين وكل واحد يقول له حط كلمة نادا وحطه دا مألف في التليفون عشان يبتدي يفهم معايا يعني إيه أن دا العالمين في الحديث تشرح لنا الأول البيتين اللي حضرتك كنت تكلمتني فيهم عشان نقدر نوصل الناس فكرة أندى العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا البيت ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي ده قصيدة بيت من قصيدة مدح بها جرير ابن عطية عبد الملك بن مروان. وجرير له صاحب النقائض مع الفرزق يعني نعم آآ فلما وصل جرير إلى هذا البيت كان عبد الملك بن مروان متكئاً فجلس وقال كيف قلت فأعاد عليه هذا البيت مرة أخرى فقال من كان مادحاً فليمدح بمثل هذا من كان مادحاً مادحاً فليمدح بمثل, هذا, بمثل هذا نعم وقرأت لبعض العلماء المتقدمين أنهم قالوا هذا أمدح بيت قالته العرب ألستم خير من راكب المطايا وأند العالمين بطون راح وبعدين البحر نفسه اللي هو اختار جرير لهذه القصيدة بحر الوافر وهذا من أمتع البحور في في التفعيلات بتاعته يعني نعم ألستم خير مر كبل مطايا واند العاد لمين بطو نراحي نعم. جميل يعني في ايه في يعني الشاعر الموفق هو الذي يختار البحر ليبرز به المعنى نعم فعشان كده حتى القصيدة نفسها أنا لما قرأتها شعرت أن أنا نفسي بيعني بأتمايل وأنا قرأتها، فهو معنى ال البيت بيقوله أنتم خير من ركب المطايا ولا يستغني أي إنسان أن يركب مطية، فكأنه قال أنتم خير العالمين وأند العالمين بطون رح الندى هو البلل الخفيف. واللي هو اللي اللي الندى المعروف الندى نعم, نعم. فإن لم يصبها وابل فطل نعم الطل ده اللي هو الإيه؟ الندى اللي هو الندى والندى بيطلق على الجود والكرم وعلى السخاء فيقول أنتم أند العالمين بطون راحي الراح اللي هي راحة اليد نعم ال الكف ال ال الإنسان له ظهر وبط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 يعني أنه هو بيتكلم عبد الملك بن مروان بهذا البيت للشخص عبد الملك بن مروان ولا كان في تصور عند عبد الملك بن مروان أنه برضو زي ما قلت لك أنه من مدح فليمدح ما مستهاز ممكن البيت ما ينفعش للنبي عليه الصلاة والسلام لا, لا لا لا هو أراد بالعكس هو أراد أن يقول إنك بلغت الغاية في مدحي فمن كان مادحا فليمدحني على قدر مكانتي ده أمر المؤمنين فخلاص لما تمدح مير المؤمنين لا تسويه بالناس نعم واخدلك زي النابغة ما أقول لك فكأنك شمس والملوك كواكب نعم فطبعا يعني برضو يعني علاه جدا نعم فأراد أن يقول من أراد أن يمدحني فليمدحني بمثل مكانتي نعم لا أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا بيني وبين نفسي قلت أول ما قرأت هذا البيت وأعجبني وأحسست بأريحية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 تفرق في كل الشعاب والأودية رأ الناس البصير الصحاحين تبدأ يا قدنا يا فضلت الشيخ إلى مسألة الأسوة إذا كنا نتكلم عن أندل العالمين والمعنى اللي حالك بتقوله أن إحنا شايفين أنه فعلا لا يستحق هذا الوصف إلا سيد الخلق عليه الله والسلام. بنتصور دايما أن الإنسان اللي يعني بتكمل فيه هذه الأوصاف ويستحق هذه المزايا العالية والمدح العالي لابد أن يكون في محطه أسوى يعني الناس بتتأسى به بتنظر له بهذا الشكل يعني حك شايف أنه هل مسألة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعفت في هذه المرحلة في حياتنا لدرجة أن إحنا ما إلى هذه المعاني هو طبعا يعني لا شك أن هذا المعنى ضعف كثيرا في نفوسي كثير من المسلمين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 يعني مثلاً مثلاً لو أخذنا أي شيء ظاهري وأنا بقول ظاهري ليه مش لأنه أهم من الجوهر لا الجاهل الظاهر مع الجوهر يتناغمان في في في بناء الالتزام يعني لكن أنا بقول الظاهر لأنه الذي يظهر لنا بخلاف الباطن أنا لا أستطيع أن أقيمه يعني فمثلاً أنا لو أخذ اللحية مثلاً كظاهر لي سمت المسلم, سمت المسلم. No. لماذا لا يعفي أغلب الناس لحاهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول أنه يعني التحى أو أعفى لحيته لأنها كانت من سنة للعرب ولا الكلام دا لا لأنها حظ عليها في عدة حديث حديث ابن عمر ربي هريرة no. No. وغيرهما من الصحابة يعني no. لو أنه الذي يريد أن تأسى لو أنه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 في بعض المعيدين في الجامعات مثلا كان يقول لي لما أقول له لماذا لا تعفي لحيتك يقول لي لأن أنا لو عفيت لحيتي هاخد الماجستير بدل ما أخذه في سنتين أخذه في أربعة في ستة مثلا أخذه في ستة نعم تمام؟ طيب أنت طب متى تعفي لحيتك ما أنت لما تأخذ الدكتوراه مش هتترأى لي مثلا أستاذ مساعد وإنت سيب لحيتك ولو بيت أستاذ مش هتوارس القسم لو أنت عفيت لحيتك نعم. ولو بيت رئيس القسم مش رئيس الجامعة يعني معناه أنك مش ربيه خالص لو عفيت لحيتك وبعدين لو بيت رئيس الجامعة مش وزير التعليم العالي لو عفيت لحيتك يبقى إذن كلي متى إذن لما أنا أجأ أنظر إلى الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصف الأسوة هنا لي لأن فيه أسوة بالشر نعم بخلاف مثلا قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسنة وجادلهم هي أحسن نعم. فأخلى الحكمة من ذكر الوصف ووصف الموعظة ووصف الجذال لأن الحكمة حسنها ذاتي فإن خلت من الحسن لم تكن حكمة نعم. ولذلك يقبح أن نصف الحكمة نعم. يعني يقفل عليها إسمها حكمة فقط نعم. نعم. إنما الموعظة ممكن تكون موعظة جافة نعم. فلذلك أمره أن تكون حسنة نعم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنا منكم منفرين بالقول والفعل تمام؟ فيبقى أنا إذن الموعظة ممكن أنا وأنا أقف على المنبر ودي بتحصل لي وتحصل لك وتحصل لأي واحد بيرقى المنبر بننسى نفسنا أحياناً ونوبخ الناس بما نحن واقعين فيه يعني ما تخطي لك زي الليسان بياخد سخونة المنبر وهو بيتكلم يتكلم مثالي جدا جدا وقد لا يكون هو على نفس المستوى الذي يتكلموا به العلوة على النسي حتى في درجات المنبر نفسه مثلا يعني آه. يعني بتبقى رجلية على أعلى من دماغ أي واحد من اللاعدي نعم زي ما كان بعض الشيوق يعني نعم لما كنت يعني اشتكيت له مرة في مطلع حياتي خالص وأنا بخطب الجمعة يعني فقلت له في بعض الناس كل ما أخطب الجمعة يقول لي أنت بكتش في الفورمة أو أنت قال لي يا ابني كفاءة أن رجلك أعلى من رأس قاعد كان يقول لي الكلام ده في بداية حياتي يعني وانا آه. في آه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 طب الأسوة الحسنة لا تاتي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا لمن كان يرجو الله إذن الذي يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن تخف أن يخف الفعل عنه يبقى يرجو الله نعم ويرجو اليوم الآخر لأنه اللي هي دي درجات يرجو الله قد بعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى هي برضو يمكن فضلت الشيخ ساعات الناس بتوقف عن الجلمة دي كتير يعني ما معنى كلمة يرجو الله هل هي الإخلاص ولا رجاء ثواب الله في الأخير يعني هو هو يرجو نعم. الله يرجو رحمته وثوابه وجزاءه نعم تمام المسألة دي لأنها نظرية كثير من الناس ما يعرفش يستحضرها وكذلك اليوم الآخر بس اليوم الآخر يمكن أن أستحضره لكثرة ما جاء فيه من وصفه وتفصيلاته والجنة والنار نعم. وقبل ذلك الـ الـ الوقوف بين دي الله عز وجل والحساب والكلام ده نعم. فيمكن فدي أن عندي درجات بأترق فيها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 وأمر به أو فعل فعلا ولم يأمر به وهي دي برضو درجات نعم إذا صعب عليه ذلك فلينظر وليفتش في نفسه سيجد غالبا أنه لا يرجو الله بهذا الفعل ولا يرجو اليوم الأخير حتى وإن الدعا بلسانه ده حتى وإن الدعا بلسانه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل ثمانية عشر نبياً وآباءهم وأبناءهم وذرياتهم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 فلينظر أحدكم من يخالر آه. على دين خليله أي على ميله وهواه آه. فلا يمكن أن تجد رجلا تقيا يصاحب رجلا فاسقا آه. ما, ما يتفوش مع بعض آه. الصفات بتختلف الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف آه. والعرب تقول الصاحب ساحب, ساحب فإذا أراد المرء أن يأتسي أول شيء عليه لابد أن يختار الرفقة الصالحة لده أسرع وسيلة للاتساب مع اختيار الرفقة الصالحة التي تسهل على المرء أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حنتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحواني حفظه الله وإن شاء الله على وعد بلقاء يتجدد مع فضيلة الشيخ دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته